اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لكم بشرى اجابتك Wal ghaburil min al maunam biwasita terasuli lekom bujuran ijabadi wal ghaburil الرسول دعا دائل إناءتي فستجبتم وبادرتم إلى الفجر الجزيل وصلتم Wajah ma'atum, wata tertum, bagan alwasanu Nazaltum terlusi. Nazal fi mana zilinah badat, bikom. شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أغلا وسغلا بكم Ya An-Nasra Taha Al-Batul Ya marhaban nasra Taha Ya an Ya An-Nasra والبتولي سألت الله سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سولي Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi Angkat suara semua Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi hadibatani ajratu alami ya auhai lanad diwal ya rasulall salamun adig يا رسول الله سلام عليك يا ربي اجعلني بدر وجه يا جيرت العالمين اي او حي لنجد ديوان كل anta zakinuhu laysa mu tajan ila suruji kullu bay tan anta zakinuhu laysa mu ila suruji wa amara idzan da'i do god ata ya rasul allah ya rabbi ashan ya razza lamma zalamna ya rabbi adapatan ya dirat alami ya hay lan judi wal zamanun zalama wegen bin al anta agimughum dala ma wingin min al waji wajukan maimun pujatuna yaumatta tanna subil uji يا ربي اجني ودراجي يا رضا لله سلام عبدك يا ربي دراجي اتبدان يا جي رد على يا اوحي نلجول ديوال كرومي فجزا بجزا الله خيرا جزا يا من رل قومي بالبلدي فجزا الله خيرا جدا يا مُنير كأني بالبلاج قل ياو منار تجي فرجان ربي عجل منك بالبرج يا رسول من عليك يا ربي عشان يا رسول الله سلام من عليك يا ربي عشان ما درجي اذبطان يا جيرت العالمين Ya halelujah dewal karomih, Robbi Bapa. <tik> Wadinal Hasan bi alamadim, bi bergadim. وَتِنَّنْ حُسْنَا رَبَّ وَأَمِدْنَا وَامِدْنَا بِطَرِيقِ دِي وَامُعَافَتِنْ مِنَ وَلِيتَوَنِي يَرْزُقُ الْأَمَّ Ya Rabbi Al-Shani wa Darwaji Ya Rasul Allah wa Salamu Nalik Ya Raffi Al-Shani wa Darwaji An-Fatan ya Jibirat al-Alami Ya Ohai Lal-Jud wal Kerom yang awam selimut selim, Muhammadun Sayyidul, kau wasaqalain. Muhammadun Sayyidul, kau wasaqalain. Muhammad, Seyidul Kau naini wa sqalain Wal fari min Orbin wa min ajamin. mi Nabi yuna al Nahi fala ahadun نبينا الآمرون ناهب لا أحدون أبرى في قول لا منه ولا نعمي أبرى في قول لا منه ولا نعمي الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منال Ahwal muktahami, untuk lihat limin al ahwal muktahami. Duaail Allah fal mustamsikuna Dialah Allah, fal mustamsikuna bhi, mustamsikuna bihab l'in grey munfasimi, mustamsikuna bihab l'in Faqal Nabi Nafi, halqin wa fi khulqin. Fakal Nabi Nafi, halqin wa fi khulqin. Walam yudanuhu لا كرمي ولم يدانوه في علمه ولا كرمي وكلهم من الرسول لله ملتمسون. وكلهم رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديامين غرفا من البحر أو رشفا من الديامين وواقفون لدي هي عند حدّه وواقفون لدي هي عند حدّه من نُقبات العلم أو من شكلة الحكيم من نقاطة العلم أو من شكلة الحكيم فهو الذي تما معنه وسورده وهو الذي تمم معناه وصوره ثم اصطفاه حبيبا باري الناس منه ثم اصطفاه habiban bari'un nas min Allahu saliatu alaihi wa saba ja r mithla husniha raa ayna fi al iraqaini wa shamin يا إني وشامي ربي فاجع المجتمعنا غيتوح أصل الختامي. وَعَتِينَا مَا قَدْ سَأَلْنَا مِنْ عَطَايَا كَلْجِسَامِينْ مِنْ عَطَايَا كَلْجِسَامِينْ wa karemel a rawah minna al ana wa balighal mukh tara صلاتين وسلامين صلاتين وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وآل مصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد نتواصل بالحبابة والبتول المستطاب والنبي ثم صعاب فعسى الدعوة مجاب توسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم صعاب فعزا دهوا موجبا وعلى بشار جد رمدون وتجادد ولائل خير عادات وانسكب ما هو السحابات مرحبا بل وبمن قد الله ما لا وكستر خير دوملا و نثبا اخلينا لا تتواجر فاذل مكسور يجبار يصرخ الله ما تعسر وكفى شرع الغلاب ربنا يعد الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليذل قد قد حدد بينا مكابس سيد رجل الكرام ولا بعات سلامي. فَعَسَى يُبْرِي ذِمَامِهِ وَهُوَ فِي زَهِلِهِ لُوْنَا وَبَّامِ مَنْ رَسُولِهِ لِلْمَدِينَةِ Inu ayah kahir tenem gula embokur rahine mana kau puling gelab? Wa'azam Bin Marwadain Bayukir Allah Hu'ayni Kul lahum Ya gulun La Yurawwini Hizam Innani billahi rawaji lam azzal bir bab ladi wa azza wa yuzahed lis saab ربي أسطر للقبيح ثم عامل بالملائك بالملائك في الصحيح في السماوات الحجاب bin nabiy zainul wujudi wa khadijah wujududdin wal muqaddam rabban baaba نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم صحاب فعز داء ومجاب اللهم صلي وسلم وبارج عليه وعلى اعرف <تصفيق> الحاج لأهل الحاج وسلوك معه طريق التقام هسار وراهم فالسعادة من وطاها كلها باكتفاههم من جَعَتْ رَأَهُمْ أَوْ رَأَى مَنْ رَأَهُمْ أَوْ تَعْلَّقَ بِهِمْ دَائِمٌ وَلَا زَمْ فِنَاهُمْ لا هم جم ما حد في البرية كما هم لا ترى فيك واتصحاب في الخليقة سوى مولاك وافر من هباته عطاهم جتوى نعام عليهم بالرضا وأجتباههم magom yardar rabbuna min ridahum fas'a fi ma sa'a sharr ma'al qom ma hum Bukan Rabb, betul macam